فقالوا هذه أنعام وحرث حجل لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء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 سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افترا قد ضلوا وما كانوا مهتدين فهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين